ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس وَلَا رطب وَلَا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفى بالليل ويعلم ويعلم ما جرحت منه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 جاء احدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ثم ردوا ما الحق؟ ألا له الحكم؟ ألا له الحكم؟ وهو أسرع الحاسبين.